فانزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجيئها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعويهم إذ جيئهم بأسنا إلا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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اثجدوا لِآدَمَ فسجدوا إلا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 ويتني لأقعدن لهم زراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذوما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 فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما ودي عنهما من سواتهما ليبدي لهما ما عنهما من سواتهما آتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدليهما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَى أَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّهِ وَنَادِيهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُولَ لَكُمَا إِن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 فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني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 كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا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 يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آيات فمن اتقي وَأَصْلَحَ فلا خوف عليهم فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترع على الله كذبا أو كذب بآياته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 أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أم لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم ليوليهم قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء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 إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا يفتح لهم أبواب السماء لا يفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياطة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 أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جئت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون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 ان لعنه الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجوههم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى أعراف رجال يعرفون كلا بسيميهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت ابصارهم تلقون أصحاب النادي قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادي أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيميهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدي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 يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بيمره الا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه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 فإذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء, فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات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 أكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأجئنه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا وأغرقنا الذين كذبوا إنهم كانوا قوما عمين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 قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أو عجبتم أن ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزيدكم في الخلق بسطه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 اتجادلونني في اسماء ان سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا ان من المنتظرين فأنجينا هو معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بي وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم منه إله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم اي فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب لهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا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 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عنه أمر ربهم وقالوا يا صالح أتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد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 لَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل زراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولي عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسع على قوم كافرين وما وصلنا في قريه من نبي الا اخذنا اهلها بالباس والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس الضراء والسراء فاخذناهم بغته فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء وال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرية أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرية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 بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبايها ولقد جئتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا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 ثم بعثنا من بعدهم موسي بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسي يا فرعون إِنِّي رسول من رب العالمين حقيق على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 السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ الْقُ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجِي بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جيتنا ربنا علينا صبر وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فدعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك والهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن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 دِيناً مِّن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُم أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهِ أَرُنْفَ يَنظُرَ كَيْفَ تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جئتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طالوا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى بَالِغُهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنHUM فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهه قال إنكم قوم تجهلون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 هل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جئ موسى سليم وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تريني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تريني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا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 اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الالواح من كل شيء إن موعظة وتفصيلا لكل شيء إن فخذها بقوه فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بيحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون وَإِيَّا رَوُكُلَ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِيَّا رَوُ سَبِيلَ الرَّشَدِ لَا يَتَخْذُهُ سَبِيلًا وَإِيَّا رَوُ سَبِيلَ الْغَيْيَ يَتَخْذُهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَوْءٍ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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا قالوا لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا لنكونن من الخاسرين وَلَمَّا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفون قال بسماء قال بسماء خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَيَّاً أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ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 أمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريت والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة اسباط نمما واوحينا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 وَسَ الْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إذْ يَعْدُونَ فِي السَّبَتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعَامٌ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعَوْا يَوْمَ لَا يَسْبَتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ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 أن جئنا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّ نُهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُنُوا قِرَدَةً خَاسِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 آخرة خير للذين يتقون افلا يعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أن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 أنفسهم ألاست بربكم؟ قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤ أنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتُهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَتَلُو عليهم نَبَأَ الَّذِينَ آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذَلِكَ مثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي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 هٰؤلَاءِكَ كَلْ أَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ هٰؤلَاءِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِ فَدَعَوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَاءِ سيُجَزَّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَنْ خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حِيثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِينَ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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي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 جعلا له شركاء فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيء أو وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا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 امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين لهم ارجل يمشون بها ام لهم أيدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم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 انفسهم ينصرون وان تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتريهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين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 آصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن ال انفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين